قَالَ أَظِرنِي إ يَوْمِي يُ بَعَثُون قَالَ إكَ مِنَ الْمظرين قَالَ فَ بِمَا أَغْوَيتَنِيلَ أَقَعدًاَّ لَهُ صِاطَكَ ثَُّ لآتًا نَّهُم مِم بَيْنِ أَْدهِمُ وَمِ خَلْفِهِم وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَنْأَيْمَانِهِمُ وَعَن, وعن شَمَا إِلِهِمُ وَلَا تَجدُ أَكْسَرَهُمُ شَكرِرين قلَ خْرجَ مِنْهَا مَزْءُ مَمَّ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 وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِيحِينَ فَدَلَّاهُمَا بغرور